الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أجرا حسنا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 تَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ على آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْدَوَ وَنَيَحُومَ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِدُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ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 مُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا حُطُرًا مِنْ سُنْتُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ وَطرِبَ لََّثَلََجُ لَِْ جَعَناَا لِحَدِهِ مَا جََّتَْنِ مِن عَْنَابِ وَحَثَفْنَامُ مَا بِنَخْلِم وَجَعَناَا بَيْنَهُ مَا زَرعى كْلتَجََّتَينِ آتَتْكُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنهُ شَيْئَا وَفَجررنَا خِلَ لَهُ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 نُسَاعَة قَائِمَةٌ وَلَأُقْدِتُ إِلَى رَبِّي وَلَأُقْدِتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَكَثَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ اِن كُنْتَ تَرَبَّلَ الَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشيما تذروه الرياح فاصبح هاشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا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 وَعرِضُوا على رَبِّكَ صَّ ل قَدَجِتمُونَاكَمَا خَلَقَنَاكُم أَوََّلَ مََّ ببلْزَعََمتُم أَلًَّا جَعَلَ لَكُم موعذاَا وَض الكِتابُ فَتَرَ المُجرمينَ مِْ مُشفِقين وَوضِ الكِتاب فَتَرَ المُجرمينَ مُشْفقينَ, مشفقين مِما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 وَمَا مَنَعَنَا سَأَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا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 ما جاوز وقال لفتاه اخنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال ارىت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انساني هو الا الشيطان ان اذكره وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقطف أقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 فخَشين أي يُررهِقَهُ مَا طُويَانَ وَكُفْرى فأَرَدَناَا أي بَدلَ مَا رَبّ مَا خَيرًا مِن م زَكةَ وَأَقَرَبَ رحْم وَأََّ الجدَارُ فَكَانَ لِغُ ل مَيْتي مَيْل في المدينينة وَوكانَ تحتكَزُهُمَا وَكَانَ أَبُهُ مَا وكان ابوهما صادحا فاراد ربك ان يبلغا شدتما فاراد ربك ان يبلغا شدتما ويستخرجا كنزا رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويد ما لم تستطع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 كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين الستين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فُخُوَّ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فإِذاَا جَ وعُ رَبّ جَعَلَم دَككَّ أَوكَلَ وَعْدُ رَبّ حََّّ وَتَرَكْنَا بَعضَهُم يَوومَئِذ يَموجُ فيِي ببعْضِ وَنُ فِي خَف الصّورِ فَجََعنَاهُم جَم وَعرَطْناَا جَهَنَّمَا يَوْمَئِذِ للِكافِرينَ عرضا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 بالالأخسَرين مااد الذيينَ ضَلَّ سَعيهم في الحياتةِ الُّنْيا وَهُم يحسبون وَهُم يحْسبونَ أنهُ يحسنونَ صُنعى أُلائكَ الذيينَ كَثَوا بآيات رَبّهم وَلِطائ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 يوحى إلي أن ما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صريحا فليعمل عملا صادقا ولا يشرك بعباده ربه أحدا